وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلموا وعلوا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلموا وعلوا فام بكيف كان عاقبه المفسدين فام بكيف المفسدين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 وورت سليمان, وورت سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وقال يا أيها الناس علمنا إن هذا له الفضل المبين إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون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 أوزعني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأن أعمل صالحا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 لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنهم او لا ياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحفت بما لم تحف به وجئتك من سبئ بنبئ يقين فمكث بعيد فقال أحفت بما لم تحف به وجئتك من